وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وَأَنْقَذْتَ تَعَالَى إِلَى جِنَانِ فُسُوحِهِمْ وَعَنْ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتَ خَلَفَ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ kalauana ta min ku firu koti min gumkwa ipa tu li tanfa’ ho fi din ni o